126. من الرحمن الرحيم كتاب كتابهم فصلت آياتهم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون 128. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقروا من بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون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 ذلك رب العالمين وجعل فيها رواس من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخانه فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين ووحى في كل سماء نمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم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 وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُزْعَنُ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا نَجْلُودُهُمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا وَقَالُوا أَنفَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنفَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ خَلَقَكُم أَوَّلَ مرة وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُنُودُكُمْ ولكن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وذلكم ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم من الخاسرين فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْجِلُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا أَفَزَيْنَا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ حَقَّ عَلَيْهِمْ قَوْلُ الْفِئَةِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون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 أأعجمي وعربي قُلْ هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولن قد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم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 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإمّا سه الشر فيؤس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ظلّ راء مسّته لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عدله للحسن فلا ننبأ أن الذين كفروا بما عملوا ولنذقّنهم من عذاب غليظ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قل أرأيتم إن كان من عيد الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط